إن الله سميع عليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُونَ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 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى سَتَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم وَمَنَا سِكُمْ بِنَبَئٍ فتبينوا, فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَانَتم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ بابا الى يقوم الايمان وسينه في قلوبكم ولكن الله حب بَابَ اِلَيْكُمْ اِلْا يَقُومُ في قلوبكم وكره فِي الكفر وَكَرَّهَ والعصيان الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ الراشدون. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Fضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بغت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا الَّتِي تبغيحت لا تفسى إلا أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لأن لكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَائِكُمْ إِنْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله غني عن قبير قالات الاعراب لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَهْدِيكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ شَيْءَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ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 أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ